حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا علنا ولو ترى إذ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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقاغا إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها, فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا